قرشتنا أصلي چوارم لا أوجان أصليك نائبنا ومؤلف رحمتي خائل بأصول الدعوة السلفية واتبهن كاني بانغوازي سلفية الأصل الرابع أصلي چوارم أصلية كم شيبو العلم أصل دوام العمل التطبيق أصل سيم الدعوة. الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله أصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما تماشا علما وعملا وتعليما برينجيو بايخدان بعقيده السلف. السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم يعني امانه سلفا أو السيقرنا أو السيجيلا أو السلف. وهو موافق بيت با كتاب سنة و فهمي اوان با يخفه بودين چه وكو فيربوني شو وكو كار بيكردنيشي شو وكو گاندنيش فابو ابي با يخفه بودين با ازاك الله با يخفه با عقيدة سلاح لروي فيربوني و لروي كار كردنيش و لروي گاندنيش و ابي اوغليني يدعي السلفية لكن يدرس النسفية الشعرية الماسوردية يقول أنا سلف أو سلف يدني يا محقون نسحش فسخنا لنجح الله يكذب السنة لبرش لبر جرينجتي وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة شتك مع أي أوي سود الجرانبين بوي لم ز لم كات ندى أبيسين لم دع دعى ندى في آونة الأخيرة كلا ينابذ العقيدة صو باسي أبيسين دشب عقيدة أهل السنو جماعة وجلس تي كما يقولون القرانين كما يقولون العقلانين كما يقولون هذا هو بسيط جينجي بهذا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ودوري أخن ولا وثنوي لفيرجوني لكاربي فمن الجماعات من يعتبر مسائل عقيدة مسائل جزئيات جماعات حزب لاني واهن علية دني عقيدة ودراسي عقيدة وثنوي عقيدة هندي مسائل جزئية لا وكين اشتيل فيشتلو جرينترهن لا يعتنى بها ويا أخي بينادر لا يهتم بها بل ومنهم من يقول حيانا لوانا لو أنا لو جماعة حزب لا يناني أشخاصنا، قال ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت؟ قال بعشرة شيء شيء يا أقربني خوي تعال دستي هي دستينية. ما الذي يضيرنا يعني يضرنا؟ كذا زيانك ما بيها؟ كذا رديك شيء؟ أقرب خوي دستي أبي يعني أبيت شيء كذي عنك شيء؟ أوبد أدبيه ولا نبرة قرآن؟ يشندين آيات حديث كخوي تعالى بس دستي خويك. شو كأو؟ ما بستيان بس بي يد نيا انجاو ما بستيان بي يدا بي وجه بي ساق بي همو صفاتيك يعني لنتيجة خوايك باس اكان هيد جور صفاتيك نيا هيد جور صفاتيك نيا چون كخوايك يان اوي كصفاتي نبي كصفاتي شي نبي او كاتتو ندل خوشي بصفاتك نلصفاتك هانش يدرسي و دولت از چی خواهاناسیب توحید لمر ریجا و تو بچیا خواه آناسیب، بچیا خواه فرستیب، بچیا دعوار خواه اکید و و صفات. حتی اسماء و صفات لذتی تو جورتربه و خویت علاج جورتلو مزنتله. بلکه صفات کننده چون بیکیتوه کخویت علاج صلاتی چون او صفاتی چون مبی اسماء و صفات لذانی. باید علیه اما باعث کیوانیه اما زر مردم پیونگاگا باور لین خواهد استی هدستیه نباید کشورشیلسه در روز بکره و هدیم از مصائب و طعمه تمشتی که زور جوری نعقلان شتی که جوری نکرده در شتی زور نعقلاو جوره بیازور نفذی ری کم بپذی طعمه الطعمه الحدث لذی نفذیر له يعني يقل نظيره يعني ليعني كمبت أو طامي ومن المعلوم عند الجميع ما لعقيدة التوحيد من منزلة الكبرى في الشر وهم سيك أزاني يك خواب توحيد التوحيد كي منزلتك يا كي بلو بايشي هيا لشرعي إسلام ده أو هموكا رنجي لقرآن بخيرنا والحديثة بخيرنا وبزان كي بلا مأمانة ديالنا لأ عقيدة يا الصفات يا مشكلة مشكلين جودة مشكلة سلطية مشكلة حاكمة مشكلة عدالة اجتماعية مشكلة نازنهم كمال وازلة توحيد اهنا فالخلق بأجمعه إنما خلق لغات عظماء همو خلق نجهم إنسان همو خلق اسما كان ذوي ملائكه انسان كان جن كان دار وبردكان بيجانو جياندار كان روحي تختار بروحا كان هل هم بيتشو بسكراو هل هم يلموا فيناوي لفناوي عقيد دار دسكراو بو تحقيق الموضوعين بو توحيد عبوديهكوا انا وهي عبوديه الله تعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدوني جن وإن سنبوهيج آمان جي كتد نكت لدوبو عبادتي خمنا به ليعبدوني أو أخوي أصلا يا ليعبدوني فرام لبر قرآن رسمي قرآن ليعبدوني بكسر كده كي عبادتي يعني عبادتي خواه أبي توحيد ليعبدوني يعني يوحدوني ما أريد منهم من الرزق من شتمل أوان نابه وما اريد ان يطعموني من نموي خلاكم بني او بني لو ان نموي من نموي اوان عبد وعباد كان والله سبحانه وتعالى لم يرسل رسلى ولم ينزل الكتب إلا لاجل تحقيق التوحيد وداعوه الناس الى يعني في الى الى الى في الى الى في الى الى الى بو تصحي نعلتي وكتابه كان فيتا فيتا قران دا بزيو تورات وانجيل وكتبيه سماوي دا بزيو بو يقل لك انه جوج وجاك بني توحيدي اخوا واخوان بني خوكا بو توحيد كما قال الله تعالى كما كما قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح يعني مع الروح يعني ملائكه لاجل جبريلك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده يعني من الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أما أنه ما ان أن أنذروا أن أنذروا يعني إنزالك يا تنزيل كرنك تفسيك رابطي بم أني تفسيري أن, أن, أن أنذروا خالشي بترسينا أن بما خالشي بانك أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا انا فاتقوني هجك سيكشايسي برسالني من نبي كوي تعالى فالمي اي وش خطا بارز الناس من ركاني من وابيك شبكا ابيعي بارثي من وثنهابكن وشركا بوب ريارنادا وكما في قوله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أو تفسدوا اياتنا الحمد لله زخرتنا ايذانا وأول أمر في القرآن يا كم فرمانا قرانا لفاتحه ودس في بكين يا كم فرمانا كتب يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلق يا كم فرمانا القران عند بدايته اغربونا منبلين الحمد لله رب العالمين خبره عندك لا علماء تفسير قال ان ألين الحمد لله رب العالمين مقول قوله يعني خاي تعالى فرمي قولوا الحمد لله قولوا الحمد لله رب العالمين تاخير اجروا اولن اوا يكن فرما كاميه فوي قولوا الحمد لله رب العالمين ولم او ظاهر نيه نفس السنه هات ولا سري ان كتاب شات ولا عندك عندك للمفسرون وعلا بلان ظاهرا كم فرمان لقرآن كما اوي كبا فرمانه كي صريحات به امي كلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم يكن شتيك في غنباران بانقوازي قومكان يخوين دس بير كدوا بما دس كدوا كما حكى الله عز وجل عنهم كما حكى كبكنا أخبرا شنك هندق لأهل بيدعاء لين شي هندق لأهل بيدعاء لين أم قرآن أم كلاما كلامي خوة تعالى نيه خدي كلامك خوانية ام حكايات كلامك يا لين ام عبارة عن كلام الله الشاعر لقل ما تريدية دو فرقا يشيشان الله عبارة عن كلام الله كلام خواني عن قرآن أخوي عبارة عن كلام الله بريتيلا أوا لجي أوايا يعني حكاية يعني أمج جرانوي كلامك يا خوي تعالى ويكلمي حكاية هل قرن لها شنك بنيتانا حكاية عن يوسف حكاية عن قال الله حكاية عن كذا هم حكاية كنا أخباره بويا كما أخبر الله عز وجل عنهم يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ثم يا قوم هم ينوأنه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره والنبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاث وعشرين سنة يدعو إلى الله منها ثلاث سنه سنة في مك في غنبري صلى الله عليه وسلم بيستفسيا ما وتودى دعوى الدواء واخوهي تعالى وتوحيد يخوى تحقيقي توحيد مقضيات لا إله إلا الله سيانز الصالي لمكة دصالي لمدينة يقرر التوحيد ويدعو إليه سيانز الصالي بس باس عقيدي بشيويك بس باس عقيدي منها ثلاث عشرة سنة في مكة عشر سنين منها يقرر التوحيد سيانظ صلوب بسوس صلاة توحيد هو بس عقيدة هو سورة مسورة كان بخير نوع تفسيرك بخير نوع بدين كان شيء صراعك لبين الشرك والكفر لبين دعوى توحيد ودعوى بعض الله هاتوا ويادروا إليه يعني إلى التوحيد ويحارب الشرك ويحذر منه وباقي حياته أو دصاله كي ترد الله عليه وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها. أنجا هربا يخي بعقيدة شهادة ولو أحكامي فقهي وشرعيشي باس كدوا هذا صالة كتلا بلام همو أحكامي كاني بسلوبة شوا بعقيدة وفي بيان الأحكام الشرعية همو أمقرنجية بتوحيد لو سيانظة صالة لدي صالة كشدة بوتش اسباندني زياتري توحيد كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة همو يبالغيلا سرعوا باخ دراوا با عقيده چوكو فيربوني چوكو گاندني چوكو كارفيقدني چوك بنگوا ازيش پيويسته همو دعوه كه من توحيد بيت ماجي جونيها الا همو ش نقدان نشين توحيد بيت سبش و ربوبيه و الوهيه و اسماء صفاته تقسيمات او همو ايات كه مو حديث كات خوين دي واسيله كاي الا رغبتي و هي بس توحيد هي يا كن همو مجلسات برشتكان ربط كيتوابه چيوابه توحيدي خواهي تعالاوا يان فاداشي موحيدونو يان اخلاقي موحيدونو يان مصيري ولا مصيري موحيدينو لقيامت وهلوه همو يباسيوين وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب تونك اقر عقيدة رزقالي هبو لخلطة او شتعني كداريكين شنان او عقيدة الشوائب جمعي الشائبية الشائباء اقر شتيك او اوبرك بيصير خلطيتايبة والشائبة، اشتكل الأخين ببكتنابي، فصاحبها من أهل الجنة لا محالة. اجر عقيدة سلامدبو نجاد نجاتها لا شد ركيع أو لا محالة يعني بناء يعني ولو كان مرتكبا الكبار با تشيشها بيت با هالرزقالي أبيل أاجر شذا بهشتوا لك كتايدة فإن أصحاب الكبائر إلى الله كذك توانيها بين خي خويتي إن شاء الله تعالى عذبه خي تعالى بي ب بعد اللي خوي حكوم كات أقبل بيا ب وقبايان أداو عذابيان أدا أجر بشياب بيان خاطب بهشتوا ثم أدخله من جنب توحيديم يان بيا عفيا النك سزا بذا عيدات يان بي ب وقال اني اخبرني ان اشرك عقوبه دعي عقوبه ثم ادخلهم الجنه بتوحيدهم يعني بسبب توحيدهم و وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه او كاتا اي ان خاتبه اشتوى بفضل كرمي خوي وان شاء الله عز وجل عفى عنهم فهي ويم الله يعني ويم يعني قسما بالله يعني اقسم بالله انقسم بالله او ايش رزقار بونا اقل توبهو يتوحيده ورزقاره بيلا اقل بشتبه هشتوا يان دوي اوي كسزايكش بدري بالام ما بشتبه هشتوا يان هل اصلا سزايش ندري خويته على عفدك بشتبه هشتوا ويم الله يعني هي النجاة فهي مبتدع النجاة خبره هي النجاة. عن شون أبهشت وصغاربونا. بارزراوية العصمة. يعني بارزراوية ولا تكاد ترى أحدا سليما المعتقد إلا وأعمال بر وسائل الطاعات أخف عليه من حمد رجستي. فالنبي نكسر. النبي نكسر عقيدكى فاجبيس. عقيدة فاجبيه. إلا كذوي شاك كذن وطاعتكان. لللهيه ولا للبر سوى كره هر كسي عقيدته كيرشي كتيهايه او عبادته كان لا يقلسا نايكا تركيها كامله تي يعني رب الظاهر وباطنا واحد هر كسي لعقيدة لعقيدته مهمه او عنده كذوله اسانا هر شنك بنمنا تگريش بالله نواكني خي تعالى السميع اتناثي خلقته لحفيظ نتواني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 مسألكا مسألة عقيدة عقيدة مسألكا حتى لقاليا بشي حتى لقاليا بشي انجا أن دي انجا زياتر قورا أبي وتواناي كذوي ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال با يخدان با عقيدة وكاركدن بو تصحيح الراس كدناوة ودروس كدني عقيدة عقيدة كدروس والتدريس به هيك من اجل يعني من أعظم الأمور هيك هكلا إيش هيك من اجل الأمور يعني كان, كان. كان. وأعظم كان. بو زور يعني أمره أولاً هزار صلاواتنا أولاً هزار لا إله الله مكتب لا إله الله مكتب لا إله الله كاد ديت ذره وشركك صلاوات ديت دا ذره وبدعاك أولاً في غمري الله صلى فرموا عليه وسلم يفرموها في أشواء بني وساعد بشارك ديها وصدها صلاواتي دا الصلاوات لسال ما قال محمد نايده أو بدعايا أو في دي بويا نهزانة شيشة بويا تصحيح عقيدة كهذه كزور ورجالو جرينج وللتوحيد فضائل توحيد شندين شاكيتي ومزنيتي ذوريتي هي شندين فعيله هي فعلى العلم وأنا أزانت لا تخفى على طالب علم وعلى الداعي إلى الله معروفة زور بعلم هندي شباسكاد فمن فضائله هي كم لجرينج توحيد عقيدة شيا أنه يمنع الخلودة في النار يعني أمامه جودتين فائدة. هيك شتى جنيه وق أمة بتعزيز. همودنياب كي بتشاكه. أجر هزارها السلطان بكى بس لسر شريك مردي توه خالدي. أجر هيك شتى كذنبي بس مشريك نبي. بس لأي دعارة تجنا شوية بالشرك وبكفر وهذه علماء شكلن ت تعب صلاة كافلة شم كونها أو كاتا نجات تبع لشيء لآقر هاتشان أقر, أقر خواهي تعالى بيشي بيسيزات بدا وقورتين شتب چون كان جياني قيامات جياني كاتا تايا هونية برقمه بأعداده بأيامه وبالسنوات وما تقدير ناكري بوهي قورتين فائدي توحيدة ويناي الله توخ هذا بي أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من منه أدنى مثال حبة خردل يعني أجد بقد كم خرثلة خرثلة تقول لك خرثلة قول لك توقي بينيت توقي نبي بينيت كم دنكيك كي دنكي كدنا كم بقد تو توحيد لذلتها هباد هوش بوم بعلى غير في التصغير يعني تو المهم كم ترين درجات توحيد الذهب بلاه نبي خالد نبي لجهنم، لجهنم خالد نبي ومنها أنه إذا كمل في القلب، هيك كل فايد إذا كان توحيد أقد توحيد ليدل إنسانة كامل بيت يمنع دخول النار بالكليتي، أقد توحيد يدل إنسانة كامل بيت أو كاتا دبرت توحيد أقد كاملة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن في الدنيا والآخرة أو كاتناش تجاه النمو أمدو شيء في القلب إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل أنه إذا كمل في القلب حق التوحيد لقلب داب أقر نبن باشتلاه أقمني هي نبيها يشتري لا شو يعني الأخوة يعني, يعني كأنه باس عمل ثانية كمل التوحيد في القلب من قال في قلبه يعني من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولو لم يعمل هذا خوته وبنية دي بلان مؤلف ما بس إيوانيا يعني وجوده بنتسلسل وجوده في القلب المستلزم للاعمال ال... أعمالي من باب آخر اعمالي جوارح الله بولا... لا إله إلا الله لقلبي دا تلك جنس العمل، قلت جنسي عمل كفرة، هذا الراجح تركي جنسي عمل كفرة أكبره، بلام معروفة الشيخ ابن برجس مبسوط أوانية، إذا كان في القلب أدنى مثقال قال حبة خرد، كأجل أدل ذاهبة، فمعنا مستلزم يشبهوا كردوه نك كردوه يهجن به، بلام ما قلت كسيج لأ إلى الله شيا به، بلام ومرد كردوينك. لم يتمكن من العمل بونامنا كسي إيستا مسلمان أبيت الله أشهدو أن لا إله إيضا الله أشهدو أن محمد رسول الله تواه بدل يشبه ريكي إيستا كاته جنوية كاته نجنية ناقاته يموت هل عمل شيئا لم يعمل عمل جوارح مبستا بابا زمان شايت ما نهينا وبدل يشبه عمل جوارحي نهي بعمل جاري شي نبذ مرجنيه كوتي اشهد ان لا الله و محمد رسول الله صلى الله عمل هات كات واجبات هات الله الله و محمد رسول الله او صحيحه كوما دام لم يعمل الاعمال الاعمال عن جنس عمل كانت كفر أكبر على الصحيح. بويا أما بس أونية والله أعلم، بس أونية كتنعى على قلبي دابة. نعم. بلى من باب من باب الكلام الله إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حال يعني كسكا باك ترين بلايت وحيد شبه. بس أون ده نبي مشرك نواقضي نبي. بلى ما قدر كسكر دوا هرنكاه يعب عن العمل هو نواقضه. كسي كي كدو كدو ومنها ايضا هيكثله فوائد حصول الاهتداء الكامل والامن الكامل في الدنيا والاخره ان حققه يعني يكتل فوائدي وفضائل توحيد اويل دنيا هر كسي موحد كامل به حتى توحيد الزياتربة رجع بشر الناسي ولا الدنيا شاء أمني بشر شهداء هي بشر دسكبه كابوم وأمني بشرش دسكبه لقيامته شهداء هي بشر وأمني بشر يعني تفسيرية وآثارها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عندك مفسرون على شيء أو موحدانا أو إيمان دارانيك ولم يلبس يعني لم يخلطوا تي تيكلناك الشرك تيكل ظلم يعني بشرك الشرك تيكل لترحيدك أنك أوانيك الشرك تيكلناك أولئك لهم الامن وهم مهتدون علماء عليهم لهم الامن في الآخرة هنديشن. لآخرة دالس الزابة رزرين وهم مهتدون في الدنيا. حد قالنا ائلمه هؤلاء لهم الامن وهم مهتدون في الدنيا والاخره. لدنيا تشا روشن وبني اهل توحيد رقيخ اناسيد بوهم مشتق اقصيا في تشاي روشنه بتشاي روشنه بو لبر توحيدك. لدنيا شخايت على اي زي اي باريز لهم او هم يعني هي خايت على بارز غاري أكاد. أجت وش شيكت بقدر يخوي وبحجمة يخوي أجره. بس مخالبنا يبارزش. شو كار كسيك بروحه بجرتوه خايت على الدفاعي لك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دوام لهم الأمنو لهم الأمنو وهم مهتدون. مهتدون في الآخرة. شو ككار تجارون بالصرات نوريان حبي. نوريان حبي وبرشلونة. تاريخني هو كمنافق كان. هو كافر كان. و وهم ولهم الأمن في الآخرة بس زايت شيش فالزن لا قيامة فالزن لا يعني فالزن اهتداءك وأمنك في الدنيا والآخرة بو حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققهم يعني أقل كسيك يعني يعني كمل توحيده له الكامل وإن نقص توحيده له الناقص توحيدك خد كامل بإأمنه إهتداءي كامل ده توحيدك ناقص بإهتداء. إذا زور من رجلتك شوى بو. نقصية توحيدك هاي، العقيدة هاي. ثالث توحيدك وعقيدك كتاد. شاك شال زابيد وجرينجيزيه ثريب ده. ويتعلق شاو دروشنا كاتو حقت في بشأن ده. ولا ولقيامةش. ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كتل يكي كتلا فضائل أولا كي زور لفيشترا كي سعيد وخوشبخت وكامرانا بالشفاعة في أغنبره وبكيف في أغنبر صلى الله عليه وسلم هر الله لا إله إلا الله بولي بألامشي خالصا من قلبه يعني بالرأس تبيلا بالخواي وتبد ومنها في حديث إمان بخاري بالقيلة ساري كده ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهره والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد كذا وكان وتكان جاء أقرأش كرابيا بانهابي هرهم وتو كردوا قبول كردني ولا كمال توابوني ولا زور لفعذا شكان إذا هميشيا وستراء وستراء وعيان باوله همويلة سر أويكا كستك موحيد بي فكلما قوي كمولت هذه الأمور حتى توحيد لا إنسان يكا زور بي بعداشتكاني زور بي كدوكاني زور بي ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين تيهيق لفضائل فوائدي توحيد أويكا إنسان لجير دستيي لجير لجر كيف وسيتري بندكان رصغارك. أجر كسيبه بندى خوا. نبيته بندى كس. نبيته بندى هوا ارزي خوش. نبيته بندى هيك كسي كثرش. بويا أعزد أجعل لك كويلاتي يحرر العبد من رق يعني من عبودية المخلوقين و التعلق بهم يعني خ خد بيز نكيد كسوة. ليناترسي سيدس وشاي دستي أو مال دنیا و سامان داده تی. یعنی پیانو آوکرده وکت. شخصی وای ریاک. ریاکشته اکار ریاک ال برکسی کرده. اما خوان ناسید. و او خلقش ناسید. نخوان ناسید. نخوی ناسید. نخالک ناسد. اگر نتو کرده وکن با وکی. تو خود ناسید. تو چی؟ تو عبده چی؟ انجا آورد چیه که تو کرده وکی؟ انجا چون نبی کرده وی خواب دی لا برشي ايبا داشت لايخوايا لايأوا بيا انسانا توحيدها بيت رزقالي ابيلاتي لعبودية وكويلاتي بو مخلوقين وهذا هو العز الحقيقي ها اماش بصر برزية اماش زالبوني بصر هموشتكانا بصر والشرف العالي يعني والرفع العالية الى غير ذلك من الفوائد التي اشار اليها الشيخ ابن سعدي في حاشيته على كتاب التوحيد كتاب التوحيد حاشيكي الان ابن سعدي عبد الرحمة بن ناصر السعدي يعني حاشيك لطيفة يعني زور كما فناي القول السديد القول السديد يقم جلادك كتاب التوحيد اخبر حاشيكي ملاسرة لابدها عندك فوائد باسك فالواجب على الدعاة الى الله ان يعتنوا بأمر التوحيد فابو دواي كزانيد او اندفضا أن هي في وسط كساني خواز زور بايخ بدن بشي بالتوحيد وأن يهتم به وإن مما يؤلم القلب أن تنبت تنابتة تقول شتيك كإيش بدل أغيينه كدل عزيز أدا أو يكو مالخالك بيدابون لمزمانا ألين لما هذا الاهتمام بالتوحيد بو أنا باسي توحيد توحيد توحيد بو أنا بما أدن ألا نهتم بأمور المسلمين و بشؤونهم أي بو بايخ با ايش مسلمانا ان وضع مسلمانا فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا بلا راس شفاه كجد ونحن ندعو الى هدم القباب يا القباب قبة قباب القباب جمع قبه او او قمازي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 أي وكباس واسن العقيدة وأخلاق ومنهج أنبيائنا شون دستن كدوب شاري سرد وعليه نسير كرسي كان شرقا فيلا كان دروا كان لجيرة وأملا أولا دس يوطعتين دريشو أملا أولا أحيانا شرقا قوش قو قوتنجنيه نقوتن عمدك كدوب نلي أذان نتوانتنا يا إثواب كشرين بلام أقتول لما علي خوتك سكعت إلى سر لا إله إلا شر الله الكذي أو منهج أنبياء. دا کلان روش لسر دینه که جای فلاح کلی چار نشالش شرایکی زور کلاسیکی که آن حموم پیغمبران لسر و شراینگلاق کنده لسر لسر کلاوا. اما تو بچید خال کی هال نیله ل لکسیک ل یا لشن کسیک یا ل لاین لسر شدی که دنیای دنیای و با وسیله غلط بل نو حتی من وانتورا ببن حتی من پی من شراب وحثنا كشتر كشتر لشرفه وقائلو هذا القول نسي أو تناس واني واعلن اما يان لبيديان شوه توا يان خوان بع عمدنا مشتير لبيدي خوان مش نسي يعني هو يعني من غير عمد بس تناس يعني من عمد اما نكاتي باسي اما تواحيد بوشي او اندباس بكري او اندباي اخي بيادن لو اجي يا لبيديان شوه بيتوا يان هر اصلا هر اصلا همانا خويان لبيدي خويان بنواتون كنازانا إمام الحنفاء كإبراهيم عليه السلام يعني بيا شواي برستان ياتاقانا برستكان حنفاء كسك حنيفاء يعني أقبل على التوحيد الله وأعرض عن المشركين يعني الشرك يعني روكيت الله يشتركوا بشكل الشركتر هو حنيفاء لقال أودا كإمامة فلا ما فلمني وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام دعاء كذا للإخوة وجنوبني دورم خيتوا يعني اجعلني في جانب يعني أول شركة اللي جاء أول صنم اللي جاء من ليلى دابلي وجنوبني زود خيتوا ولا شيء يعني زريته كشم من دعى لكانشهم أن نعبد فإذا كان الخليل إبراهيم إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة يعني أوندم الزنا خي تعلب بامتك باسيك يعني جماعة كبيرة وقال عنه عز وجل وإبراهيم الذي وفى إبراهيم ك وفى هب بوعدك خوي ك برت بتسري بره أوندم مهمة وأمر نبيه محمد محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته يعني محمد صلى الله عليه وسلم كسيد الخلق قصيد المرسلين فرماني بيك دا وكشوني إبراهيم كبا لا أو صفة دا كشيا حنيفية يعني ربك يا أخوا وفشك لا حمشتك لا إشجلك خوا وامتحانه الله سبحانه بذبح ابنه فتعال امتحاني كتبش أستلم بريني من دالكين برام سيركين جاب شو السريع برا ولب أمر الله يكسرها الصعوة وجيير ولا سد جمداني إشكار وكسر الأصنام بيديه الشريفة بدست بيرزكاني خوي بدست برزكاني خوي صنم كان يشكندوها وشتد نكيره على أهل الشرك يعني وشتد انكاره نكير فعيل معنى افعال يعني زور انكاري كل سر أهل الشرك مع هذه الفضائل وغيرها شندين فاضي شيء امانه شندين تري ابراهيم أترسيت يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة في الأصنام أترسيت كيف تلك شيء؟ فلسطيني بتكانه وهو أعظم الشرك فما بالك بما دونه كاتي أمال الشركة قولة كان بترسيت كالزور واضحة همكسك دواء كاللين بدنا فلسطين أي أو الشركة بتشكانيك والنفسي أخوف ما أخاف عليهم عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال رواي إمام أحمد. ولذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم شيح يتلدوا إبراهيم أمين بلا الشرك، إبراهيم أدعاوك أما بشيبك ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث بسعيد سعيد الخدري قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله ام حديثك يا ناهتي حديثك هذاك لعلماء ضعيف شيخ الباني ضعيف الترغيب والترغيب تضعيف كذا اويا موسى الله اي فرود من اشتيكم في ذكري كان ذكري توكم وبك كوسيله دعاء دعايتكم وقال تعالى فرمي يا موسى قل لا اله الا الله ذكري لا اله الا الله بك أبو مساوتي يا رب كل عبادك يقول هذا همو بندك أن لا إله إلا الله عليك. قال قل لا إله إلا الله قال إنما أريد شيئا تخصني به مش تيك مويت هاي بدخون بيكم لا اله الله هموك قال يا موسى لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة أقل بيته أوانيك للسماوات دا أجين وأوانيك للزاويكان أجين حوت زاويك ليكتعي ثلاث ولا إله إلا الله لن تيت لازوك مالت بهن يعني رجحت بهن لا إله إلا الله تيت لازوك لا, لا إله إلا الله قلت يا ما استرى إماما هي والصحيحه أو مسألة صحيحه لا إله لك قل استرى برام حديثك ضعيفة وضعفه الألباني في ضعيف في الترغيب والترهيب عموما قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله تناند فيغمبران فيهيساً بوهي باسي فضل كيف يكريت لا إله إلا الله أقل فيغمبران باسي لا إلا الله يترقل كمالغة بيشي بي بردوان باسي لا إلا الله فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر كيف يبيست ذور بها أقبر ما صلى وأن نوليه يعني نهتم به وأن نوليه يعني نعني نوعنا به يعني نهتم به يعني باخف يبدين اهتماما كبيرا فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل أجر أمس ألا جيب جيبو توحيد جيب لضل لكم والجماعة ها مش كأيتي البسيطة ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال ويترحم من بمن سلامة بيت بمن ضمانة بيت كا به بيه كذو أكن شو توحيد جايجنا كخوي تحقيق نكره او كاتكر نابن اما اذا كان هذا الاصل فاسدا فتوحيدك خللوا شرك تيابو فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول ناسود لكذا ورقدين ننا شاكي ونوري نسال الله السلامه من الشر وصلى الله على محمد